اسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ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 تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن تَنزِلهُ <تخذ> لَهُ أَخَذْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا إِن كُنتُم فَاعِلِينَ بَلْ نُقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون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 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولذاك سبحانه بل عباد مكرمون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 نِهِ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهٗ جَزَآءً نَّمْ نجزي الظالمين نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ اَوَلَمْ يَرٰى الَّذِيْنَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الماء كل شيء حي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 تَفَهُمُ الْخَالِدُونَ أَنَّ نَفْسًا فَائِقَةَ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إن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 الأرض منقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون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 وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفانا حاسبين ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين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 لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وأباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قَالَ بل رَبُّكُم رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنْ الشَّاهِدِينَ وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ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 قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرعدوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين اَوْ لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَارِّينَ وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطن آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعملوا الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين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 وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ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 التي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها واجعلناها وابنها ايه للعالمين إن هذه ائمتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون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 حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فَإِذَا هِيَ شَاخِفَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظالمين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 وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتنقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب